بمكة نحيا ونحيي النقاء هنا النور كان ويضاء هنا ضيّان إرثهما في بقاء إبراهيمنا ومحمدنا. حل بعض وعزلقا، فارث الخليلين يجمعنا. شكه احرس طهر القيم مكاني مصلى وبيتي حرم واحمل شوق الملايين في صلاتي واعرف شكر النعم ولي في الخليلين خير اقتداء بصبرهما عند كل ابتلاء بشوقهما والعطاء والدعاء وكل الحكايات تمر هنا puxa kana فاصيل ذاك الضياء هنا كل سقف سيغدو سماء بإيماننا بعبادتنا بأخلاقنا نرث الأنبياء سكنا بمكة خير البقاع وروح التراحم تسكننا اذا حل بعد وعز اللقاء فارث الخليلين يجمعنا بمكة كعبة الله يشد الأذان بحيا عليك ويهوي الجنان إليك إليك وتهم الدموع ويزكو طواف الهدى والامان وتملأ آمين سمع الوجود وتروى بزمزم اضلعنا تضلين فينا إلى أن نعود وإرث الخليلين يجمعنا بمكة نحيا ونحيي النقا هنا النور كان ويبقى هنا ابراهيمنا ومحمدنا بمكة نحيا ونحيي نقا هنا النور كان ويبقى هنا ضياء إيرثهما في بقاء إبراهيمنا. محمدنا اذا حل بعد وعز اللقاء فارث الخليلين يجمعنا